أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ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 انَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَـاكِهِينَ بِمَا آتَاهُم رَّبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ قُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا أَن بِمَا كُنتُمْ تعملون مُتَّكِينَ على صُرُورٍ مَصْمُوفَةِ وَزَوْجنَهُم بحُور النَّعين وََّذينَ آمَنُوا وَاتَّبَعتهُمْ ذُِّيَةُهُم بإمَانٍ أَحَقُناَ بِجِم ذُرِّيَتَجُمْ وَمَا أَلَتْناَهُم مِن عملَلِجِم مِن شيءَيْ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَرَ رَهِينٌ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّيْسَ لَهُمْ فِيهَا نَافِعٌ وَلَا تَأْثِيمٌ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 فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصه فإني معكم من المتربصين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 وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ الليل فسبحه وإذ بار